فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُطْتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَإِلَوِيَ يَوْمَ إِذِ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 مكين إلى قَدَرٍ معلوم فقدرنا فنعمل القادرون ويني يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفتة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رؤوسا شامخات وأسفا لكم ما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 وَإِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ كُنُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ